وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ يكذبون يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ بعذاب بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا والعاملات لهم اجر غير ممنون